الوحدة الرابعة يوم من حياتي الدرس الأول ماذا فعلت اليوم؟ استمع إلى الحوار ولاحظ محتوى ماذا فعلت أمس؟ السلام عليكم يا ماجد وعليكم السلام يا مريم متى استيقظت أمس يا صديقي؟ نمت مبكرا واستيقظت في الساعة السادسة والنصف صباحا هل صليت الفجر؟ نعم توضأت وصليت ثم تناولت الفطور ولبست ملابسي متى خرجت من البيت؟ خرجت في الساعة الثامنة ثم ذهبت إلى المدرسة